الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رتّahkan صوب يام خالد 5. رتّahkan صوب يام خالد 5. صفر صفر صفر صفر صفر. وفدى فردى معتلى معتلى مستقبل قبرنا منه. الله أكبر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 صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأحلى الذي خرق فسوى والذي قد ربانا والذي أخرج المرعى فجعله تاءا نحوى سنقلب فلا ننسى إنا من شاء الله إنه يعلم الجار ما يخضى ونجسم قد الجسرى فنبكر إن نفعل ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يفن النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلا بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا للصحف الأولى صحفي مراهيم وموسى الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الأداب حبيب الغاشية وجوه يوم إذ الخاشعة معاملة معصبة أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ حَامِيَةٌ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ وريح لا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وَجُنُبٍ يَوْمَئِذٍ لِذَاعَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها جنر مرفوعة وأكواب موضوع والمارق مصفوفة والزرابي مبدوثة أفلا ينظرون إلى الإبل بيط خرقت وإلى الشماء بيط رفعت وإلى الجبار كيف نصبات وإلى الأرض كيف صدحات ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم من صيطر إلا من تولى وكفر فيعذبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لهم الله أكبر سبحان الله وجله وعلا سمع الله ولي من حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim wal yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa lakal hamdu wa anta maal amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim wal yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Inilah Rasulullah SAW yang adalah Ladin yang diangkat oleh Nabi yang bersama Allah yang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Malu ya bin Janniyah. Dan amduillah ya Nasdiyyin. Inilah Rasulullah SAW yang adalah Ladin yang diangkat oleh Nabi yang bersama Allah yang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Malu ya bin Janniyah. قل نظرا نظر جزا الذين قالوا عليه والله ولي عليهم وعلى الله الامين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا بديع يا ذا العرش المجيد يا نصير يا ذا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 اللهم صل على سيدنا محمد وانظم بالقلوب واضواءها وعافية بالابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبود الارواح وغذائها وعلى الاصحاب يظارب ويسلم اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود اغننا بحلالك وحرامك حرامك واغننا بعد ما اصديق عن من زواج اللهم يا غني ويا حميد يا اللهم يا معيد يا رحيم يا ودود ارزقنا بحلالك من حرامك ارزقنا عن معصيه واصرف عن من اللهم يا غني يا حميد يا مجيد ويا معيد يا رحيم يا ودود ارزقنا بحلالك من حرامك بضعفك عن معصيه واصرف عن من اللهم يا غني يا حميد يا مجيد ويا معيد يا رحيم يا ودود ارزقنا بالحلال من حرامك بضعفك عن معصيه واصرف عن من سوء اللهم يا ربي ويا عميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم من سواك اللهم يا ربي ويا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود ارزقنا بحلال غير حرام وبضعنا بعن عصيادك وفضلك عن من سواك اللهم يا ربي ويا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم ويا ودود ارزقنا بحلال غير حرام وبضعنا بعن عصيادك وفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك من عبدك ونبيك سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بمستحيل ما سألك من عبدك ونبيك سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستحيل على القبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا أتمنى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنعنا النار ربنا تقبل منا نعمة سمي علماً مدركاً قدرته وبرحمه وصلى الله عليه سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا لله رب العالمين عز وجل الله العلي القدير لا اله الا هو وحده لا شريك له عز وجل لا اله الا هو وحده لا شريك لا اله الا الله لا اله الا الله لا غيره وحده لا اجر الا لله لا اله الا الله لا يجلي كلا اذا اوى ضرب الجنه والمسلمون اجر والله اذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال بدء القران السابق <تصفيق> قرب من العلماء والأولياء والصالحين صلوا على روازين وجزاهم الله بنعزا سنة رسولنا محمد بن عبد الرحمن بن رحمة حسباب محمد بن رعايز الروض وإلا أرواح الجاهلون إلى العلم والمشارك الأرض مواريها وجميع ما شيخنا معلمنا ورجلنا أمادنا ذرنا وذلنا وعلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتقشأهم بالرحمة والمعافرة وأن الله تعالى يرزقنا وجميع المسلمين والم السلامة وحظة بالرعاية الله رباطن والحفو والحفو, والحفو المحفظ الدائم بالدين والدين والآخرة والشفاء من جميع عنب وضل أسفان الله رباطن وضل العمر بطاعة الله رسوله وسن الخادمة عند الموت بخير ولد صعابي على هذنية وعلى كل ما نوافز صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة اللهم آمين عامل وحفنا يا كريم وحفنا يا رحيم اللهم يا ارحم الراحمين يا حول يا مجيب حاضر لا يغيب توسلنا الى الجبل الحبيب نض بحاجتنا والمسلم من غريم الله العظيم رب العرش العظيم وجيشنا والمسلمين ربنا لو ظلمنا انفسنا واهلنا تغفر لنا وترحمنا اننا الى الرصاصرين اللهم بالبركه آل علي با علي كل حاجه ما تنقضي اللهم بالبركه آل علي با علي كل غوث اجلي اللهم بالبركه علي آل با اهدوي اشفي ربنا المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا اعلا من يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد رب العالمين اله لا شرب الراس ولا أقوى على نار الجحيم وأبلي ذبوا اغفر ذنوب وإن بغافر العظيم إذا هي من جلسون في الناس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم وأبلي ذبوا اغفر ذنوب وإن بغافر العظيم إلهي رسلي بالرس æلَى ولا أبوح إلان الرجحي فأبني ذويذا مغفر بن رجح إن الله عبر الظنب العظيم إلهي رسلي بالرس عالا ولا أبوح إلان الرجحي فأبني ذويذا مغفر بن رجح ورب الدعاوى العليم لا اله الا الله الرزاق <تصفيق> عل ولا اعب على رجعي واغفر ذنوبك فينا غافر الذنب العليم لا اله الا الله الرزاق عل ولا اعب على رجعي واغفر ذنوبك فينا غافر الذنب العليم لا Amin